هذا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصار الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وبعد فهذه هي الخطبه الثانيه في سلسله عقيده السلف الصالح في الجنه ونائمها، و... ونتحدث اليوم إن شاء الله عن أسماء الجنة. فإن الجنة قد وردت بعدة أسماء في الكتاب والسنة. و. هذه الأسماء كما قال ابن قيم الجوزية في نعم رحمه الله في حادي الأرواح في حادي الأرواح إلى بلاد الافراح قال ولا عدة أسماء باعتبار صفاتها ومسماها واحد واحد باعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات فهي متباينه متباينة من هذا الوجه وهكذا أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأسماء رسله وأسماء اليوم الآخر وأسماء النار فكل هذه الأسماء هذه الذوات هي بالنسبة للذات مترادفه يعني تدل على ذات واحدة وأما بالنسبة للصفات فهي متباينة فكل اسم يدل على صفة معينة بهذه الذات وقد ذكر ابن قيم الجوزية اثنى عشر اسما للجنة ويرتذلت عليها ادله الكتاب والسنة والاسم الاول هو الاسم العلم عليها الجنة كما ان الاسم العلم على ذات الله ولفظ لفظ الجلاله الله. والجنه كما قال ابن القيم هي اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين, من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات كثيره جدا كما روى البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك أن ام الربيع بنت البراء وأن أم حارثة ابن سراقة اتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وقد كان قتل يوم بد أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك ترى ما أصنع فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى فهذا دليل على أن الجنة ليست واحدة بل هي عدة جنات ودل على هذا أدلة أخرى يأتي ذكرها في مواضعها الاسم الثاني دار السلام وقد الله بهذا الاسم في مواضع من كتابه في مواضع من كتابه في قوله لهم دار السلام عند ربهم وفي قوله والله يدعو إلى دار السلام ويحق بهذا الاسم كما قال ابن القيم فإنها دار السلامه من كل بلية وآفة ومكروه وهي دار الله واسمه سبحانه السلام الذي سلمها وسلم أهلها وتحيتهم فيها سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم هذا تسليم الملائكة على أهل الجنة يقولون سلام عليكم بما صبرتم في نعمة الدار والرب تعالى يسلم عليهم من فوقهم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم والاسم الثالث دار دار الخلد سميت بهذا لان اهلها لا يضعنون عنها ابدا يعني لا يرتحلون ويتركونها ابدا ويدل على هذا قول الله تعالى عطاء غير مجذوز أي, اي ان عطاء الجنه غير مجذوذ أي غير منقطع لا ينقطع أبدا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينفد أبدا رزق الله في الجنة أكلها دائما وظلها وما هم منها لمخرجين والاسم الرابع ويشبه في المعنى الاسم الثالث وهو المقامة المقامه لما بانهم يقيمون فيها ابدا الى ابد الابدين وكما قال ابن القيم قال الله تعالى حكايه عن اهلها وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لا غفور شكور الذي لنا دار المقامه وكما قال مقاتل انزلنا دار الخلود اقاموا فيها ابدا لا يموتون ولا يتحولون عنها فهم خالدون فيها ابد الآبدين لا يفنون ولا تفنى اعمارهم ولا يفنى نعيمهم وكما قال الفراء والزجاج المقامه مثل الاقامه يقال اقمت بالمكان اقامه ومقامه ومقاما الاسم الخامس جنة المأوى قال تعالى عندها جنة المأوى وكما قال ابن القيم والمأوى مفعل على وزن مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به الاسم السادس جنات عدن وقيل هو اسم جنه من جمله الجنات يعني ليس اسما علما على كل الجنات ولكنه ولكن الصحيح انه اسم لجمله الجنات كما قال من القيم فكلها جنات عدن وكما قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وقال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهبا ولؤلؤا محللون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن فإن عدن من الإقامة والدوام فإن معنى عدن فإن مشتق من معنى الإقامة والدوام يقال عدنا بالمكان نعم إذا أقام وعدنت البلد توطنته وعدنت الإبل, مكا وعدنت الإبل مكان كذا لزمته فلم تبرح عنه والاسم السابع دار الحيوان وكما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان والمراد الجنة كما قال ابن القيم عند أهل التفسير دار الحيوان أي الجنة هي الحيوان هي دار الحياة التي لا موت فيها فهي الحياة الحقيقية لذلك يخطئ من يظن من يظن أن الدنيا دار إقامة وحياة بل إن الدنيا دار رحيل وارتحال وليست دار حياة وإقامة فكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فنحن أي المؤمنون إن شاء الله ننتظر الحياة هناك في الجنة وليس في الدنيا فلا نعمل للدنيا انما نعمل لدار الحيوان وهي دار الاخره والاسم الثامن الفردوس كما قال تعالى اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون وقال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا والفردوس اسم يقال على جميع الجنه يعني كعدن اختلف على الفردوس اسم لجنه من الجنان ام هو اسم علم على كل الجنات فقال ابن القيم ويقال على جميع الجنه ويقال على أفضلها وأعلاها ايضا كان احق أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات وأصل الفردوس البستان والفراديس البساتين فأصل كلمة الفردوس هي البستان و. وسياتي في الحديث ان الفردوس في وسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه والاسم التاسع جنات النعيم كما قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم نعم هذا ايضا اسم جامع وهم لجميع الجنات لما تضمنته من انواع النعيم التي نتنعم بها من الماكول والمشروب والملبوس والصور والرائحه الطيبه والمنظر البهيج والمساكن الواسعه و غير ذا وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن والاسم العاشر المقام الأمين قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون والمقام الأمين موضع الإقامة والأمين الآمن من كل سوء وآفة وهو مكروه والذي قد, قد جمع صفات الأمن كلها هو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص وأهله آمنون فيه من الخروج، من الخروج والنعم والنغص والنكدي، ولذلك آنام يقال البلد الأمين، إنه بلد قد أمينا أهله فيه، آه ولذلك. تأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين وفي قوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا, ولا سوء عاقبتها ومضرتها وان الخروج منها فلا يخافون ذلك ابدا وامنا وانهم امن من الموت فلا يخافون فيها الموت ابدا هم امنون على الدوام هذا بخلاف الدنيا فانها على على النقيض فيضارعوا بلاء و منغصات وخوف إما من يعني من هم هذه الدنيا وإما من الموت فالعبد فيها خائف إلا من اطمأن بذكر الله ولكنه أيضا لا يعني يسلم من الخوف ولكن خوف المؤمن يختلف عن خوف الكافر إن الله قضى في قلوب المشركين الرعب بما شركوا بالله وأما المؤمنون الذين يذكرون الله فإنهم مطمئنون بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والاسم الحادي عشر والثاني عشر مقعد الصدق وقدم الصدق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 وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق أي الجنة قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين فأذي أسماء الجنة على وجه الإيجاز والاختصار اختصرتها وجمعتها لكم من كلام ابن قيم الجوزية في كتابه حاذئ الأرواح إلى بلاد الأفراح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 عن درجات الجنة فكما أن للجنة أسماء فكذا لها درجات فالجنة ليست درجة واحدة بل هي على درجات كما أن النار على دركات وقدل دل على هذا عدد من النصوص عدد من النصوص فكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابي هريره الذي اخرجه البخاري وتفرد به مسلم قال من من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان أدخله الله الجنة جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة مئة درجة اعدها الله المجاهدين في سبيله ان في الجنه مئة درجه اعدها الله المجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة قال الحافظ في الفتح وليس في هذا السياق وما ينفي أن يكون في الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجه المجاهدين فظاهر السياق ان الدرجات المئة خاصه بالمجاهدين وانه سمى درجات اخرى لغير المجاهدين ويدل على هذا ايضا قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر نعم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما فدل هذا على ان القاعدين عن الجهاد الذين قاعدوا من من المؤمنين أنهم دون المجاهدين في الدرجة ولذلك بين الله أنهم لا يستوون لا يستو مع المجاهدين وهذه المئة درجة في الحديث إنما ذكرت في حق المجاهدين فدل هذا على أن هناك درجات اخرى للقاعدين و... وقد قال علي القاري في مرقات المفاتيح هو الاظهر ان المراد بالدرجات المراتب العاليه كما قال تعالى هم درجات عند الله اي ذو درجات بحسب اعمالهم بحسب أعمالهم من الطاعات كما, كما أن أهل النار أصحاب دركات متسافلة بقدر مراتبهم من شدة الكفر كما يشير إليه قوله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ويدل يدل ايضا على ان درجات ان درجات الجنه اكثر من 100 وان هذه ال 100 درجه انما تخص المجاهدين فقط ما قد اخرجه احمد في مسنده وابو داوود في سننه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القران يوم القيامه اقرا واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وفي رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لهذا الحديث حيث أخرج أبو داود أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال وقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا انا ورق ورتل كما كنت تردد في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها اه فهذا يدل على ان درجات الجنه كثيره وقد تصل الى عدد اي القران او يزيد نعم وكلا الحديثين صححهما الإمام الألباني في صحيح أبي داود. فقال ابن قيم الجوزية وهذا صريح وفي أن درجة الجنة تزيد على مائة درجة وأيضا يدل على هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل الجنة ليطرأون الغرف من فوقهم كما تطرأون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم فقال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم فقال صلى الله عليه وسلم لا ولدي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ينالون هذه الدرجات العلا التي يطرأونا أهلها من فوقهم كما نطرأ نحن في الدنيا الكوكب الدرية الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب إذا رأيت أنت ونظرت إلى الكوكب الذي يبعد عنك ملايين الأميال كذا في الجنة ترى درجة أخيك المؤمن من فوقك كما ترى هذا الكوكب لتفاضل ما بين المؤمنين من الدرجات في جنات النعيم نسأل أن يبلغنا أعلى الدرجات في غير دراء مضرة ولا فتنة مضلة صلى الله على محمد و اله وصحبه وسلم <تصفيق>